اَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَاتُوبُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا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 أفمن كَانَ على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبره كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزار فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم منه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 سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون